ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلي عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما